أنني ألقاها وأقفل يمناها أمي كم أحواها أشتاق لمراها وأحن لألقاها وأقفل يمناها أمي هي نباحن أمي دبت الرحمن والروح تدريحان قطعت در بشفاء انه لالقاها واقتر يمناها امي هي احلى الحور يبدو في الوجه النور امي فرح وحبور ضياء يكشا امي كم اقوا اشتاق لمراها واحب ل اشتق لي مرائها وأحن لذالق